حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملتي أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحق لا يحق منكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضحكاً من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 اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْذِرُ أَصْدَقَاتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَٰذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ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 مَا لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون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 126. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 127. ولقد أرسلنا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون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 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 119. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 فأن جئناه أهله إلا امرأته قد دعناها من الغابرين، وأمنقنا عليهم مطرًا فسأ مطر مدرّين. 117. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 118. أم الله خير أم ما يشركون 119. من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم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 اللَّهُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْنَاهُمْ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي غُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ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 ما 124. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون 126. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن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 124. جاء بالسيئة فكبت مجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 125. إنما أمدت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كنت